نظرت الأمد البانين واقبلين واجعدينا بين حزب العابدين الجدينا ورشدين نحواسدقل أعطيك وامنحين طارب حينا لابنوك حسن الوداد سعادة الختام حيثنا اسمع أن يثاق مدحك على الدوام.